بسم الله الرحمن الرحيم Hameen <سؤال> <حامين> والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا ورَتْقُلُ أَمْرٌ حَكِيمٌ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ سَمَا وَالارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يرشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عننا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 يَشْفُ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَغْطِشُ الْبَطْشَةَ كُبْرًا إِنَّ هَدَيْتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْنُوا عَنِ اللَّهِ سُلطان مبين وانني اعذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم تؤمنوا فاعتزلون فدعوا ربه يجرمون فاشرب عبادي ليلن انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جنود مغرقون كنت تركم من جنات ريم انامت إن كانوا فيها فاكين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منضرين الا قد نجينا بني اسرائيل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 سَتَنَالُونَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَنْ شَرِيكِينَ فَأْتُوا بِآيَاتٍ صَادِقِينَ أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كانوا مجنمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا عبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ان يوما الفصل ميق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 شجرات الزقوم طعام للذين كالمهل يومئ في البطن صَبًا فَكَأَنَّ رَأْسَهُ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تُمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكية آمين إلا الموتى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنيسانك لعلهم يتذكرون ترتقب إن cantibus